باري الخلق لنا رحمه تجلت في يدك ادخل المستطفا علي ابن سنا باري الخلق لنا رحمه تجلت في يدك ادخل المستطفا لَأَيْمَنَ <تصفيق> الْعَشَاءَ أفراحنا أفراحهم ودورنا ثاني حسا على فاح وحزن ثومدي ان آل النبي محمد لا ادعي حولا واشعرا استخلى وينشدي لكن ما في ذكركم من مهجتي صوت يردد حب آل محمد بارئ الخلق لنا رحمة جلت فينا اتخلا المصطفى و علي ابن سنان الخلق لنا احمدا جزاك يا شاي اتطلعت والمقتظا علي انثنا سبحان ما اي لن كن لا تجل نفسك يا ذا المصطفى علي من سناك ابي الخلق لنا واحمدان ذاك يا ذا ادخل المصطفى علي من سناك سبحانك <تصفيق> sa the... مَنْ وَفِيكَ لَبَحَ مُحْسِنٌ مُحْسِنِينَ فَكَأَنَّ خَلْقَكَ ما وتقال حيدرة للنبي وأظن فأخال أحمد آية فأخال أحمد آية في خرقه وأخال حيدرة قد يلم قد يحل المنال لا بد عن حب وصي سيئس انو بارئ الخلق لنا رحمة تجلت يداك اخطلا المصطفى علي من سنا ابي الفرج قيلنا احمدان ذلت يداك اخلا المصطفى علي من سنا ردت اليك الشمس اَخَافُ بِأَنَّهَا طُرْيَاً دَئِ فَيَغِيرُ مِنْهَا لَكِنْ بَذْرٌ لَا بِي اللي بِاللَّيْلِ أَحْيِى كَيْ يَقْبِلَ مُقْلَتَيَّ يستر قلبي ان ذكرت المرسمه فاصبب شيارا ولان في جانبيك والله لو أن الزمان نصحايق والبحر حبريا rahmatan jalla siyanak ishalal mustafa